ب س م ا ل ل ه ي ل ل ع م الاسلاميه なあ。いいね I'm h a t I'm صلى الله عليه وسلم ص ل الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم <تصفيق> 「さャリーグ」<音楽> ع ل ق د تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزرعون you 私は。 وصلى <تصفيق> على النبي صل ى على النبي <تصلي> Thank、you Sadly. ع ل ي ك ع ل ش ي خ محمد و صل على محمد قد تصلي 「こんには」 「わかるぞ」 Watch out! ص ل الله عليك وعلى اله ع ل ي ب ه وسلم ت ل ي ك ث to you